أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضع على أولاد وحولي لكابلين لمن أراد أن يتم مرضا <تصفيق> وعلى Oh, um. وعدا الوارث مثل ذلك فإن أراد في صلاة أن تراضي منهما وتشاوري. لاسترضيوا أولادكم فلاجناح عليكم فلاجناح عليكم إلا سلمتم والذين يتوفون من Oh, I yeah. سِوَاكَ إِلَّا أَن تَكُونَ كُلُّ مَا أَمْرُ فَذَاكَ أَعْدِيمُ قُدْسِ لا جناح عليكم إن تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَن يُوقَ وَإِنَّ فَلْقُ تُمُونَ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّنَ وَقَدْ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فريضة و